حين يصير الفكر في مدينة حين يصير الفكر في مدينة مسطحا كحدوة الحفان مدورا كحدوة الحفان وتستطيع أي بندقيه يرفعها جبان أن تتحق الإنسان حين تصير بلدة بأسره نصيدة والناس كالفئران وتصبح الجرائد الموجهة اوراق نعين تملأ الحيطان يموت كل, شيء يموت كل شيء الماء والنبات والأصوات والألوان تهاجر الأشجار من جذورها يهرب من مكانه المكان وينتهي الإنسان حين يصير الحرف في مدينة حشيشة يمنعها القانون ويصبح التفكير في مدينة ويصبح التفكير كالبغاء واللواط والأفيون جريمة يطالها القانون حين يصير الناس في مدينة بفاضع النفقوة العيون فلا يتورون ولا يشكون ولا يغنون ولا يبكون ولا يموتون ولا يحيون تحترق الغابات والأطفال والأزهار تحترق الثمار ويصبح الإنسان في موطنه اذل من صفار حين يصير العدل في مدينة سفينة يركبها قرصان ويصبح الانسان في سريره محاصرا بالخوف والاحزان حين يصير الدم في مدينة اكبر من متاحه الاشخال يسقط كل شيء يسقط كل شيء الشمس والنجوم والجبال والوديان والليل والنهار والبحار والشفآن والله والإنسان حين يصير الحكم في مدينة نوعا من البغاء ويصبح التاريخ في مدينة ممسحة والفكر كالحداث حين تصير نسمة الهواء تأتي بمرسوم من السلطان وحبة القمح التي نأكلها تأتي بمرسوم من السلطان وقطرة الماء التي نشربها تأتي بمرسوم من السلطان حين تصير أمة بأسرها ماشية تعلف في زريبة السلطان يختنق الأطفال في أرحامها وتجهض النساء وتفقط الشمس على ساحاتنا مشنقة سوداء متى سترحلون متى سترحلون المسرح هار على رؤوسكم متى تترحلون والنات في القاعة يشتمون يبصقون كانت فلسطين لكم دجاجة من بيضها الثمين تأكلون كانت فلسطين لكم قميص عثمان الذي به تتاجرون طوبى لكم على يديكم أصبحت حدودنا من ورق. فالف تشكرون على يديكم اصبحت بلادنا امراه مباحه فالف تشكرون حرب حزيران انتهت حرب حزيران انتهت فكل حرب بعدها ونحن طيبون اخبارنا جيده وحالنا والحمد لله على أحسن ما يكون جمر النراجيب على أحسن ما يكون وطاولات الزهر ما زالت على أحسن ما يكون والقهوة المرة بالهال على أحسن ما يكون والقمر المجروع في سمائنا مدور الوجه على أحسن ما يكون وصوت فيروز من الفردوس يأتي نحن راجعون تغلغل اليهود في ثيابنا ونحن راجعون صاروا على مترين من ابوابنا ونحن راجعون ناموا على فراشنا ونحن راجعون وكل ما نملك ان نقوله انا الى الله لراجعون وحزيران انتهت وحالنا والحمد لله على احسن ما يكون كتابنا على رصيف الفكر عاطلون من مصبخ السلطان يأكلون بسيفه الطويل يضربون كتابنا ما ماركوا التفكير من قرون لم يقتنوا لم يصلبوا لم يقفوا على حدود الموت والجنون. كتابنا يحيون في إجازة وخارج التاريخ يسكنون حرب حزيران انتهت. جرائد الصباح ما تغير الأحرف الكبيرة الحمراء ما تغير الصور الهارية النكراء ما تغير والناس يلهتون تحت صياط الجنس يلهتون تحت صياط الأحرف الكبيرة الحمراء يسقطون الناس كثيران في بلادنا بالأحمر الفاقع يقلون اربح زيرانا تات وضاع كل شيء الشرف الرفيع والقلاع والحصون والمال والبنون لكننا باقون في محطه الاذاعه فاطمه تهدي الى والدها سلاما وخالد يسال عن اعمامه في غزه واين يقتلون مفيثة قد وضعت مولودها وسامر حاد على شهادة الكفاءه فطمئنونا عنكم عنواننا المخيم التسعون حرب حزيران انتهت كأن شيئا لم يكن لم تختلف أمامنا الوجوه والعيون محاكم التفتيش عادت والمفتشون والتمكشوتيون ما زالوا يشخفون والناس من صعوبة البكاء يضحكون ونحن قانعون بالحرب قانعون والسلم قانعون بالحر قانعون والبرد قانعون بالعقم قانعون والنسل قانعون بكل ما في لوحنا المحفوظ في السماء قانعون وكل ما نملك أن نقوله إن إلى الله لراجعون احترق المسرح من اركانه ولم يمت بعد الممثلون